وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ المتكين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق وَإِن فسبح <تصفيق> <تصفيق> فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ